كلا بل تحبون العاجله كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وتجعلون الاخره وجوه إِلَى رَبِّهَا نَظَرَهَا إِلَى رَبِّهَا نَظَرَهَا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ اَتَأْتِي رَا قَ لَئِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي تَلَئِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَكِيلٌ مَّرَاقٌ وظن أنه بالفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صد ذا قولا صلا ترى قد قولا صلا ولا, صلى ولا صلى ولكن كذب وسلا ولا كذب وسلا ثم ذهب الى اهله يثقا ثم جاء الى أو لك فاولا او ثم او لالك فاولا ثم او لالك فاولا اي يحسب يترك سدى ذَٰلِكَ الْبَشَرُ يَعْمَلُ كَمَا يَشَاءُ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ أَلَمْ يَكُن طُفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ أَلَمْ يَكُن طُفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كان علقة فخلق مَتَاعَنَ عَلَى قُتْلٍ فَخَلَقَ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن الموتى أليس ذلك بقادر على أن يشي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيء امذورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبسليه فجعله سميعا بصيرا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبسليه فجعله سميعا بصيرا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 كَدُرْنِ مَن سَكِينَةَ سَلاَ وَأَغْثَانَهُ وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا